إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وإختلاف الليل والنهار والكل التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. تَذَكَّرْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَخْرِجُ فِي الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَتَصْرِي فِي الرِّيَاحِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 فما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عجو مبين إننا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ